يتنازعون فيها كأسا لا لغوم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ, ندعوه إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ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 ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمع بسلطان مبين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 وَإِذَا رَوۡكِزَ فًّا مِنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرۡقُومٌ فَدَرُّهُمۡ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصۡعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغۡنِي عَنۡهُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔا وَلَا هُم مُّنصَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ لَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْهُ وَإِذْ بَارَ